موصلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفر وتوالوا فكفر وتوالوا واستغنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا اللّي يبعثوا قل بلا وربّي لا تبعثن ثم لا تنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزله والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله الله بكل شيء عليهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول فإن توليت فإن توليت فإنما على رسول البلاغ المبين الله لا إله إلا هو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 قوم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك فاولائك هم المفلحون اذ الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم